بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 116. إن بطش ربك لشديد 117. هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود 118. ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود 110. ترعون وثمود بني الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ